قراننا دستورنا هو فخرنا وانيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا لطريقنا قراننا دستورنا هو فخرنا وانيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا لطريقنا الذين بسيوفهم. أين, الذين بمم العلا أين الذين تعاهدوا قرآننا بصيوفهم أين الذين تسلقون مما العلاب يقولهم أين الذين تعاهدوا قرآننا بصيوفهم أين الذين تسلقون مما العلاب يقولهم مما العلاب يقولهم ملكنا وكنا والقريه ملكنا وكنا ملكنا وكنا وللثريا إن ستعلو وتعلو وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثريا إن ستعلو وتعلو وللدين حمانا قراننا جاء به وحي السماء ليهدي الحائرين ليهدي الحائرين سولا لجنه خالدة جزاء المؤمنين جزاء المؤمنين قراننا وحي السماء ليهدي الحائرين شفيعنا لجنة خالدة جزاء المؤمنين. جزاء المؤمنين ملكنا وكنا وللثرية إنا ستعلق وتعلق وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثرية إنا ستعلق وتعلق وللدين حمانا أرلنا قد اضحى يحفي قصة عن عهد الفاتحينا وصلنا قد مات يرحب العدى بدل طامعينا, بدل طامعينا أرلنا قد اضحى في قصة عن عهد الفاتحينا وصلنا قد رات يرحب الحدى بذل طامعنا بذل ملكنا وكنا وللثري إن ستعلو وتعلو وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثري إن ستعلو وتعلو وللدين حمانا رايتنا قد عليت خافقة لتهج الحائرين لتهد الحائرين بفتحنا مؤزر عطاء المخلصين رايتنا قد عليت خافقه لتهدي الحائرين ونصرنا بفتحنا مؤزر عطاء المخلصين ملكنا وكنا وللثري ستعلو وتعلو وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثري ستعلو وتعلو وللدين حمانا ملكنا وكنا إن ستعلو وتعلو وللدين حمانا ملكنا وكنا